وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع موضوعين موضوع الاستغفار وموضوع الدعاء أما موضوع الاستغفار فنبدأ بذكر الحديث القدسي الذي فيه يا عبادي وأنتم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم هذا الجزء من الحديث في معنى أن الله تبارك وتعالى يخاطب عباده من بني آدم وأنتم تخطئون بالليل والنهار. يعني لا يكفيكم النهر فقط فإذا جاء الليل يعني اجتنبتم الخطايا وإنما تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا والله تبارك وتعالى واسع الرحمة وواسع المغفرة فكل المطلوب من ابن آدم فاستغفروني أغفر لكم ليس فيه معنى أبدا الحض على الخطايا ثم الاستغفار وإنما هو أولا بيان سعة رحمة الله وعظيم مغفرته وبيان حالي بن آدم كل بن آدم خطاء لأن العبد إذا حاسب نفسه حسابا صحيحا ودقيقا ظهرت له هذه الحقيقة ظهورا جليا إنكم تخطئون بالليل والنهار فهل ييأس؟ لأنه لا يحب الخطيئة ويجدد التوبة وينوي على الاستقامة ويفعل كل هذا ثم يصبح فيخطئ ثم يمسي فيخطئ لو أحسن حساب نفسه لوجد لو هذه الحقيقة اخطاء متجددة أو متكررة فماذا يفعل يستغفر فلا بد من الاستغفار هذا هو الدواء فالعبد المستقيم المطيع يفهم هذا الكلام فهما صحيحا أنه لا غنى له عن الاستغفار ولذلك كلما زاد العبد في القرب زاد في الاستغفار وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التغب الرحيم فالاستغفار موضوع موضوع عبادة ودواء ورحمة ومعرفة وباب عظيم فاستغفروني أغفر لكم يبقى أنت عايز إيه يعني أنت بتغلط بالليل وبالنهار والله تبارك وتعالى يقبل منك الاستغفار فأنت تكثر من الاستغفار وهذا هو صلب المطلوب أن تكثر من الاستغفار مع الاعتراف بالذنب والإقرار الموضوع الثاني الدعاء وقال ربكم ودعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ودعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي بدل عن دعاء فالدعاء هو العبادة فالدعاء هو أعظم شيء تظهر فيه صفات العبودية كلها يعني في الدعاء هذا الداعي الذي يدعو الله عز وجل وقد اجتمع قلبه على الدعاء وجمع قلبه على الدعاء وله حاجة يحقق صفة العبودية والله تبارك وتعالى يحب ذلك هذا صفة العبد الفقر والحاجة والمسألة والخضوع والذل والطلب وصفة الله العطاء والهبة والفضل والعلو والعظمة والكبرياء فالدعاء يحقق صفات العبودية في العبد ويشهد بصفات الألوهية للرب عز وجل الاستغفار والدعاء هذا موضوع مهم جدا. لمن عرف الله الاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها أي أن الله عز وجل يستر على العبد فلا يفضح في الدنيا ويستر عليه في الآخرة فلا يفضح في عرصاتها ويمح عنه عقوبة ذنوبه بفضل ورحمته وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن فتارة يؤمر به قال تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم وطارة يمدح أهله والمستغفرين بالأسحار وطارة يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكثيرا ما يقرن الاستغفار بالتوبة فيكون الاستغفار طلب المغفرة أي باللسان والتوبة الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح وطلب المغفرة باللسان لا يعني الأمر الظاهر أو السطح وإنما لا بد أن يوافق ما في القلب من الندم والرجوع إلى الله وطلب المغفرة بموافقة اللسان لما في القلب من هذا الطلب وحكم الاستغفار كحكم الدعاء يعني كما أن للدعاء موانع تمنع قبوله فإن للاستغفار موانع تمنع قبوله فاحذر موانع المغفرة كما تحذر موانع قبول الدعاء ومن موانع المغفرة الكبر والنفاق فقال الله عز وجل عن المنافقين تستغفر لهم أو لا تستغفر إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر و يعني أسباب الإجابة إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب وصادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات وأفضل الاستغفار أن يبدأ بالثناء على الله ثم يثن بالاعتراف بالذنب ثم يسأل ربه بعد ذلك المغفرة وفي حديث شدد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعته أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فهذا الحديث بيجمع هذه القواعد الجميلة العظيمة يعني أنت, انت بتذنب كثير لماذا تذنب كثيرا وإنت يعني تتمنى لو تركت الذنوب الذنوب دي درجات فالعاصل اللي ما بيصليش بيتوب يبقى ترك الذنوب يدخل في باب تاني صفحة تانية طبقات بكل طبقة لها ذنوب المتدين له ذنوب والشاب اللي مش متزوج له ذنوب واللي متزوج له ذنوب وهو اللي حفظ القرآن له ذنوب والعالم له ذنوب ولكنها كلها تختلف وتتفق تختلف ذنوب هذه الطبقة تختلف عن هذه الطبقة عن هذه الطبقة عن هذه الطبقة وكلها تتفق في شيء واحد إن الكل يشعر بذنبه وحاجتي إلى مغفرة ربه عز وجل ما مبلغ ومن الله على حبيبه وخليل محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فهذه تمام النعمة أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما هو هذا الذنب واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فكل طبقة لها هذا المعنى أنها تشعر بحاجتها إلى مغفرة الله وبكثرة الذنوب فما هي هذه الذنوب هذه أشياء ربما لا ندرك معانيها الدقيقة لأننا محجوبين بأنفسنا وبما نحن فيه من قدرنا ووضعنا أما هم فكلما ارتق العبد إلى ربه عز وجل علم ما يحمله على كثرة الاستغفار فالمطلوب هو الآتي لما بتشعر بالذنب وتجلس يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى تجلس خاضع ولما تجلس خاضع معترف مقر تجلس مسكين فتظهر عليك صفات الرحمة والمغفرة والعطاء والفضل واللطف وتطمع في رحمة الله فتأتيك هذه الرحمات فتحببك في الله أكثر وتقربك من الله أكثر وتشهدك بعبوديتك وذلك وفقرك وعدم حولك وقوتك كل هذه المعاني ما هي إلا العبودية أما عكسها وهو العجب تجد نفسك مغرورا مفصولا مقطوعا عن الله شاهدا حولك وقوتك وفضلك فكأنك ندا أو كأنك ند لله تبارك وتعالى فتضاد صفات العبودية فالذنوب أخف من العجب أي الذنوب مع الاعتراف والإقرار والاستغفار أخف من العجب فأنت أيها العبد المطلوب منك أن تحقق عبودية الله تعالى ولا تيأس من رحمته وأن تجتهد في الاستقامة ولا تيأس إذا تكرر منك الذنب مهما كان فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولكن إياك وموانع للمغفرة ومنها احتقار الذنب احتقار الذنب او الجرأة على الذنب يعني كأن انسان يحسبها لنفسه يعني, يعني يقول دي حاجة بسيطة وهو بيعمل حاجات كتيرة كويسة يعني وزنها يعني, وزنها يعني واخد بالك هو بيصلي ويصوم ويقرأ فوزن يعني اللي الكفة اللي فعل حسنات ولفها السيئات كلها حاجات ما فيش منها خوف فهذا العبد جاهل بالله عز وجل لأنه يمن بما عمل من طاعة يشهد أنها به ومنه ويجب على الله أن يقبلها ويضاعف الأجر عليها ويرى ما فعله من المعاصي أنه في نظر الشرع من الصغائر أو اللمم ولا ينظر هذا المسكين إلى معنى خطير من المعاني قد فقده وهو أنه إذا دخل عليه ذو الوجاهة من الناس كوالده أو شيخه أو من له فضل عليه وجالس مادد رجليه بإلم رجلي ليه بتلم رجلك هو حرام ومعصية قل هذا من الأدب طيب ما بقى لك بقى لو أنت ما كنتش هتلم رجلك له هتغلط فيه غلطة بسيط يعني هتغلط غلطة بميزان الشرع من الصغائر واللمن فهل تكون هذه, الخطأ، هذه الغلطة أو هذا الخطأ بسيطا في حقي من له حق عليك وهل لأحد حق عليك أعظم من الله فإن حق الله عليك هو أعظم الحقوق والمعصية فيها معنى العصيان فلا تحقرن معصية إياكم ومحقرات الذنوب احتقار الذنوب قد يمنع من المغفرة أما الوقوع في الذنوب مع الندم ومع الاستغفار والإقرار وعدم الاحتقار فهذا يرجى له المغفرة ولذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي هذا الدعاء في معنى هذا المعنى عظيم جدا وهو تعظيم المعاصي يعني والشعور الشعور بخطورة المعاصي وكثرة المعاصي وهذا الحديث جاء لصديق الأمة حتى نعلم أن هذا المعنى قاعدة كلية يعني ليست نسبية هذه قاعدة كلية يقول للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فلو نظرت إلى أبي بكر فماذا تفعل أنت؟ هذا الدعاء يناسب أبا بكر ينطبق على حال أبي بكر إذن هي حال واحدة أن كل عبد إذا سجد لربه ودعاه وفي صلاته ليس بعد ذنب يقترفه إنما يدعو به في صلاته فهو عبد ظالم لنفسه ظلما كثيرا قد سجد إلى ربه الذي يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر الذنوب إلا هو ويسأله أن يغفر له مغفرة لا يبلغها عمله ولا استغفاره وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى رحمة وفضلا ومنة ورأفة ولطفا ورفقا وعطاء من الله تبارك وتعالى فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فرحمتك أرجى عندي من عملي ومغفرتك أوسع من ذنبي فهذا الشعور إذا كان هو شعور العبد فهو على صواب وهذا دليل على صحة القلب وإن لم يكن هذا الشعور هو شعور العبد فهو على خطأ وهذا دليل على قسوة القلب ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يعني يا رب بالذنب ليس فيه قدحا ولا جرأة بمعنى أنت العظيم الحي القيوم لا إله إلا أنت هذه شهادة أستغفر الله فليس معنى وقوعي في الذنب أنني أجترئ أو أتهاون أو أحتقر أو أخالف بذنبي هذا المعنى عظمة الله ووحدانية الله الحي القيوم سبحانه وتعالى أستغفر الله العظيم وفي رواية أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وفي رواية صحيحة فيها أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فهو ثناء وتقديس لأن الذنب في معنى الذي يخالف ذلك كأن المذنب هذا يخالف هذه المعاني فهو يعترف بهذه المعاني ويثني بها على الله ويعترف بذنبه غالبته نفسه استزله الشيطان مثل هذه الأمور وهو تائب راجع إلى الله تبارك وتعالى وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء غفر له وإن كان فر من الزحف مهما بلغ ذنبه فالكبائر والصغائر ما معنى أنها تغفر بهذا الدعاء يعني هذا الدعاء توبة لأنه يقول أستغفر وأتوب فالكبائر تغفر بالتوبة يعني ما بلغ الذنب وإن كان فر من الزحف يعني هذا يشمل كل الذنوب ما لم يكن فيه حق امرئ فأي ذنب وقع فيه العبد بينه وبين ربي عز وجل فهذا الدعاء يحقق التوبة لأن فيه أستغفر الله وأتوب إليه فهو اعلان التوبة والندم والإقرار وطلب المغفرة والعزم على عدم العودة لأن فيه الثناء على الله عز وجل وهذا الثناء بالعظمة والوحدانية ينافي ما يكون من المستغفر المستهزئ الذي يستغفر وهو مقيم على الذنب فهو ينافي هذه المعاني أما من حقق هذه المعاني ويشعر بالعظمة لله بعظمة الله وقيوميته فهو يعزم على عدم العود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي فتوب علي إنك أنت التواب الغفور وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة هذا الغين أمر يعني ربما لا نقدر على وصفه وإنما ليس هو شيئا مما نشعر به فإنه شيء يناسب منزلة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم العالي هذا التغير في الحال لا ليغان على قلبي هذا الفرق والتغير في الحال الذي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم ما فإن هذا يحكي لنا معنى ما يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم فينجل القلب فهذه الدرجات التي فيها الشعور بالفرق إنه لا يغال على قلبي هذه الدرجات قلب النبي صلى الله عليه وسلم أزكى قلب وأطهر قلب فهذه الدرجات وهذه الأحوال التي تسميها أحوال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعالجها بالاستغفار أما إذا أردنا الاستفادة فلنا أحوال هذه الأحوال تختلف يعني حال قلبك يختلف وكل يعمل على شاكلته فحال قلبك يختلف باختلاف قدرك وحجمك ولكن أنت تشعر باختلاف فعلاجه الاستغفار يعني الاستغفار يجلي القلب ويجليه من أمور قد لا تعلم لها سبباً بالتعيين يعني قد تكون آثار لأمور أنت لا تعلمها لا تقف عليها وقد ورد في حديث أنس أهم الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب فقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي فتحقيق الرجاء في الدعاء لا يكون إلا بصدق الالتجاء يعني تشعر بالرجاء في الدعاء يو أنت تستغفر أما إذا شعرت بالوحشة ولم تشعر بالرجاء فمطلوب منك الإلحاح أو مطلوب منك أن تترك شيئا ما لأن هناك من يأتي يستغفر فيجد كأن دعاءه لا يرفع لماذا؟ لأنه مقيم على ذنب وهذا الذنب مانع من الموانع مثل أن يكون يعني كمثال واضح يعني إنسان وضع ماله في بنك ربوي وبعدين أصابته بلية ليتوب من الربا فهو يرفع يديه ويستغفر ويستغفر ويستغفر ولكنه لا يفكر في أن يأخذ ما له من من البنك ويتوب من الربا فلا يشعر بإجابة ولا برجاء وإنما يشعر بوحشة وكأنه يتكلم ولا يسمعه إلا ولا يرفع دعاؤه فوق أذنيه فهذا لأن هناك مانع وهذا البلاء نزل ليرده إلى الله توب من الربا تجد الباب مفتوح والدعاء مرفوع يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يعني لا تيأس مهما بلغت ذنوبك إذا أردت التوبة أما إذا أردت التوبة مع الذنوب والبقاء عليها فهذا شأن المستهزئين أما التائبين مهما بلغت ذنوبهم وأرادوا التوبة فان الله يغفر الذنوب جميعا اما هذا الذي يريد اجراء صفقه مع الله عز وجل يقول له يا رب اعمل ده وما تحاسبنيش عليه وغفر لي ده هذا عبد جاهل لا بد ان يرجع العبد بكليته إلى الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فالمحافظة على التوحيد أعظم طاعة إذا حقق العبد هذا ومعنى لا تشرك بي شيئا يعني الصدق في الاخلاص هذا معنى الصدق في الإخلاص فلو صدق في إخلاصه لله عز وجل لكان هذا من أعظم المكفرات وتضمن هذا الحديث ثلاثة أسباب من أعظم أسباب مغفرة الدعاء مع الرجاء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي والثاني الاستغفار ثم أتيتني ثم استغفرتني غفرت لك الاستغفار والثالث هو الساب الأعظم ومن فقده حرم المغفرة ومن أتى به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله البتة لم يشرك بالله البتة لو أتي لو, أتى لو لقي ربه بقراب الأرض خطايا أته بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه ذنب أو لا يبقي معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاءه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي ومعنى قراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ذلك ولكن هذا مع مشيئة الله عز وجل فإن شاء غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته المحمود على كل حال والله تبارك وتعالى هو فوق ما يظن الظانون فإن الله سبقت رحمته غضبه وواسعت رحمته كل شيء وهو واسع المغفرة سبحانه وتعالى على أحسن ما يظن العبد قال بعضهم الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله في هذا التوحيد وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشيا يعني عندك يعني كمثال واضح كذا مسألة التوحيد تشمل التوكل والرجاء والمحبة والخوف وكذا وكذا ويأتي مسألة الطبع ممكن يكون انسان عصبي أو عنده ذرب اللسان بيشتي يعني ممكن يكون عصب ومنفعل وهذه العصبية والانفعلات وكذا ممكن توقعه في أخطاء يعني يكون فيه طبع فيه حدة طبع فيه حدة فهذا بيكون موحد وبيكون عنده زنوب وممكن العكس ممكن إنسان طبعه فيه لين ورحمة وحلم وشفقة وحسن خلق ويكون عقدته ضعيفة جدا يكون عقدته ضعيفة في التوكل والمحبة والخوف والرجاء وكذا هذا الموحد قد يكون له ذنوب هذه الذنوب يعني غلب الطبع أو, أو أمر من هذه الأمور فالله تبارك وتعالى يغفر له خطاياه ببركة إخلاصه في التوحيد ومن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا وحينئذ تحرق, تحرق ذنوبه وخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات فقد يسهل على العبد جدا العبادة والذكر وحفظ القرآن ويصعب عليه جدا التضحية بالدنيا يعني واحد يعني هو حاله مبسوط وحسس بالنعمة يعني ميسور وغني وأولاده كويسين وكل حاجة فبيصلي وبيحفظ قرآنه ومستقيم في الصلاة وصلاة الجماعة وكل حاجة تمام وجدت فتنة في الدين مثلا قبل الثورة دي فتلاقي أول حاجة يخاف عليها الدنيا أولاده وماله فعنده استعداد يترك حاجات كتيرة جدا من اللي كان بيعملها كتيرة جدا لو حسب خطر على دنياه إنما هو كان بيعبد ربنا في الأمان كده ما كان آمن فهذا خلل في التوحيد هذا خلل في التوحيد فهذه اسرار أسرار عجيبة جدا واحد تاني عنده دينه أغلى من لحمه ودمه وكل حاجة وممكن يكون يعني ممكن تلاقيه بينام وفوته وتكبيرت الأحرام ومش عارف إيه. يعني بتغلبه بعض الحاجات كده بس في الجد مؤمن لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى يعني في له في الملمات له في, الـ في, الـ في الأمور القوية إنما في العبادة ممكن تلاقي ضعيف وفي فضل الاستغفار قالت عايشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال علي رضي الله عنهما ألهم الله سبحانه عبداني استغفار وهو يريد أن يعذبه يعني دي برهان أكثر من الاستغفار ودي مسألة يعني إيه أنت بتعملها كالآتي ما ألهم الله عبداً للاستغفار وهو يريد أن يعذبه كثرة الاستغفار دليل وعلامة على أن الله يريد به الخير فإنت دلوقتي ما بتكسرش من الاستغفار يبقى تعمل إيه تكثر من الاستغفار تكثر من الاستغفار وقال قتا ده رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار ده خلاصة الموضوع وسمعوا عربيا ومتعلق بأستار الكعب يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤ وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقر إليك يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم ورحم في هذا الدعاء معنى مش أن أنت تحفظه معنى أنك أنت تخاطب ربك سبحانه وتعالى يعني أنت تتعلم أنك تناجي ربنا دي مناجاه فتعلم أن تناجي الله تبارك وتعالى والموضوع الثاني موضوع الدعاء قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي يعني فيها معنى اشاره يعني دعوني فليستجيبوا لي لان الايه بتامرك بالدعاء واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فمن أراد الإجابة فليستجب فالله تبارك وتعالى جعل فليستجيبوا لي لأستجيب لهم وقال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فالدعاء يكون عبادة بذي الصفة التضرع والخفية يعني في يحمل معنى التضرع ويحمل معنى العبودية والافتقار وليس معنى الحفظ وقال أي الحفظ دعاء محفوظ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هذه الآية فيها معنى واسع جدا كإن ما في الشرط خالص وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني كإن يقع الدعاء تقع لجب في آخرها ان الذين يستكبرون عن عبادتي أي أن هذا الدعاء فيه معنى العبودية فلابد أن يكون فيه الذل والخضوع والتضرع فادعوني بهذه الصفة صفة العبودية استجيب لكم ولا اؤخر عنكم الاجابه فسبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع جعل سؤال عبده لحوائجه وقضاء ما اربه عباده وطلب من وطلبه منه وقال ربكم ادعوني وذمه على تركه بأبلغ انواع الذم فجعله مستكبرا عليه وانت هتستغنى عن ربنا لما يكون وتدعيش ربنا يبقى انت مستغني تقول لي طيب ما هو واضح جدا هذا المعنى يعني مين اللي تلاقيه قعد في المسجد ومش حاسس بك كده ومكتحد جدا في الدعاء مين شوف حد في المسجد هنا بعدما خلص كده تلاقيه قعد بيدعي ربنا كده ومستغرب في دعاء شفت اسمك ايه محمود ولا عبد الرحمن عبد الرحمن ما شفتش ما شفتش خالص ولا مره شفته ماشي شفت؟ مش طب هو قاعد ليه ان له حاجه طب وانت ما انتش قاعد ليه ان ما لكش طب ما لكش ليه اصل الامور ماشيه مش كده ماشيه ازاي ماشيه بالاسباب يعني يبتليك علشان تبقى لك حاجه مين اللي قاعد بيقعد, بيقعد كده في المسجد انت امتا تلاقيك بتدعي ومخلص امتا اما بيبقى لك ايه حاجة اما بيبقى لك حاجة تدعو طب ولو ملكش طب ايه اللي اغناك الاسباء يبقى انت محروم مش انت انما هذا وصف المحرومين ان هو بيحس بالاستغناء لما العملية تبقى ماشي يبقى ايه المطلوب انت مستغني لا ما انتش طب ايه المطلوب المطلوب انك تدعو يبقى تخلل نفسك عبادة الدعاء عبادة الدعاء انت محتاج لايه محتاج للمغفاء عملك هيبصلك لا بحاجة ربنا توفك على الاسلام ويلحقك بالصالحين بحاجة ربنا تثبتك على الدين بحاجة حاجات كتيرة جدا بس انت متفكرش انت مدام الدنيا ماشية يعني احنا يعني مدام الدنيا ماشية بننسى هذا الأمر هو العبادة وقال ربكم ودعوني أستجب لكم وقال إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فقال النبي صلى الله عن�ه الدعاء هو العبادة ثم تلى الآية وقال ربكم ودعوني أستجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعبادة هي التذلل والخضوع والدعاء ظهار فقر وحاجة وتذلل من العبد الفقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا تذلل إلى الله عز وجل القادر على جلب جميع المنافع ودفع جميع المضار والذي إذا أعطى الأولين والآخرين والإنس والجن جميع مطالبهم وحقق لهم جميع مآربهم لا ينقص ما عنده كما قال تعالى ما عندكم ينفذ ما عند الله باق وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار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 فإن أعطاك فنسيت يبتليك حتى ترجع إليه يذكرك أنك لا غنى لك فإن أردت أن تكون في عفية فالزم باب العبودية إن هذا فقر ذاتي وذل ذاتي واضطرار ذاتي وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فالله عز وجل يبتل الناس ليظهر فقرهم إليه ولذا أحب الله عز وجل الدعاء فنعلم من هذه القضية أننا نكون دائمي الافتقار إلى الله والدعاء والشعور التام أننا لا غنى بنا عن الله أبدا في أي شيء ولا تحجبنا النعمة عن رؤية هذا بل نحن في حاجة إلى الحفظ والشكر والإعانة والتوفيق والسداد وفي حاجة إلى كل شيء ولا نتكل على نفسنا في أي شيء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 وفي ذلك قيل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وإذا سألت بني آدم يغضب وقال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والدعاء سبب مقتضم للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه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 فقل يا رب يا رب ما شربه وما أكله وما ألبسه حرام فأنه استجاب لذلك ولأنس بن مالك قال, قال صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد والأبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث دي الأنواع الإجابة إما أن يعجل له دعوته كما سأل أو يدخرها له في الآخرة يعني حيث يحتاج إلى ثوابها وأجرها وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها فيعني يرفع عنه بلاء مثل هذا الدعاء الذي طلبه وهو أنفع له فعلى العبد التسليم وفي مثلاً في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزه في الدعاء في واحد يعني اتهم في قضية ودي أمر متكرر يعني نعرف منه مثلا ممكن ثلاث حالات اتهم في قضية وهو بريء بس الأدلة تدينه يعني الإمضة امضته والشهود شهدين عليه هو بريء لأنه هو مضى بس مش على كده والشهود شهود زور والقاضي مقدمهش أي بيينة فهو لم يأملك إلا الدعاء فدع ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص وأخذ حكم البراء في واحد تاني مظلوم ده, ده إنسان مظلوم يعني دعاء مظلوم في واحد ظالم فعلا بس تاب وندن هو ظالم فعلا ومش عايز يتسجن ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وصاحب الحق شكيه برضو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وربنا سبحانه وتعالى نجاه إزاي؟ ربنا هدى صاحب الحق ولين قلبه إنه يرضى بحكم الناس مثلا وبلاش رحل المحكمة وعفاه الله تبارك وتعالى فمسألة الدعاء هذه مسألة عديبة لأنه أعظم سبب يمكن أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إنك بتكل الأمر إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى وأما مسألة المدة وعلاقتها بإجابة الدعاء فهذا أمر يختاره الله عز وجل فقد يظل العبد يدعو شهرا او شهرين ولا يجد اجابة لان الاجابة ليس موعدها الان زي احنا بيانا 30 سنة اللهم نجينا من القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم ولي امرنا خيرا ويحدث كرب والسجن وكذا وكذا وندعو الله دعونا الله عز وجل فترة كل هذا الدعاء مرفوع ما حدث ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يمكن لأهل الدين فهذا الدعاء اللي كان في المرحلة اللي فاتت ما كانش إيه هباء أو كان لا يقبل أبدا وإنما هذا التأخير لحكمة يعلمه الله عز وجل ومنها الاجتهاد في التوبة وإصلاح الأمور وآداب الدعاء الأول الأول أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة يعني ما يقولش يا اللهم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ربنا يوسع عليك إن شاء الله أبو أن تقول إن شاء الله هنا ليه أن تقول ربنا يوسع عليك قل أمين يعني تجزم بالدعاء وما تعلقش على المشيئة لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له فهو سبحانه وتعالى يحب منك السؤال ولا مكره له فتجزم بالدعاء وتوقن بالإجابة يعني تحسن الظن بالله تبارك وتعالى يعني أنت على يقين أن الله يقبل ويجيب أما أنت إن كان حالك لست على يقين من حالك فاستغفر الله وتوب إلى الله وادعو الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله الدعاء اللي من القلب الغافل الله اللي هو الدعاء المحفوظ اللي انت بتقوله يعني تسجد ونرفع من السجود نقول رب اغفر لي وارحمني وإحنا سرحني ده قلب غافل الله فعند ايه انتبه لهذه المسألة لا لا يقبل دعاء لا يقبل دعاء من قلب غافل الله لابد ان يحضر قلبك في الدعاء وقال سفيان بن عيين لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فان الله عز وجل اجاب دعاء شر الخلق ابليس قال اذ قال ربي فانظرني الى يوم تبعثون يعني لما تيجي تدعي الله عز وجل ما تقول ده أنا ربنا مش يقبل مني لأن أنت ممكن ربنا يقبل منك بصفته وليس بصفتك فهو يغفر الظنوب جميعا وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وهذا امر يعني من أسماء الله الحسنى من من مقتضيات أسماء الله الحسن كنك أنك تدعو الله وإنت عالم من نفسك ما تعلم ده معناه حسن ظن بالله وحسن رجاء في الله والله عز وجل أعظم من ترجوه سبحانه وتعالى الثاني أن يلح في الدعاء هو أن يكرره ثلاثا قال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا والثالث لا يعجل ولا يقول دعوت ولم يستجب لي لحديث أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي يعني احنا عندنا مثلا مثال عملي كده في حاجة مقفولة وانت بتفتح والفتح ده هو الدعاء والغلق ده ده مسألتك ان تتفتح طلبك جوه فممكن تكون الكالون بتاع الباب ده فيه خمس سنات ماشي. وإفلان اتنين فلما تحط المفتاح وتفتح عندما تشعرف هو مقفول بكام إفل ولا كام سن فدخلت المفتاح دخل الحمد لله حركته اتحرك فتح تفتح الباب تلاقي ما تفتح يبقى لسه كمان تفتح كمان تفتح الباب ما تلاقيش تفتح تفتح كمان مدام بيفتح وفيه قبول يبقى استمر يعني مدومت دعيت ربنا وحسيت ان قلبك مجموعة على الدعاء وان انت خشعت في الدعاء يبقى استمر ردع تاني وتالت ورابع وخامس لان كل ده قبول بس امتى هيتفتح اما الخامس سنون يتفتحوا والإفلين يتفتحوا تجي تفعل بابا تلاقي تفتح فممكن باب يبقى بسنة واحدة وباب بميت سنة وباب بإفل واحد بالك. فدي مسألة انت مدام في رجاء يعني بيفتح انت لما تحرك المفتاح تلاقي بيفتح يبقى خلاص كده الحمد لله انت عندك امل كمل الفتح فهذه عبودية فلا تعجل وتترك الدعاء زي اللي بياخد علاج وبياخد مثلا قرص 12 كابسولة او اكتر وبيستمر لانه بيشعر بتحسن فشعوره بالتحسن يعظم رجائه خليه يستمر فانت تشعر بالرجاء ودعائك يزيدك رجاء في الله سبحانه وتعالى أوه. نحن بنتكلم عن إيه؟ آداب الدعاء فقلنا لا يعجل والرابع أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من أشهر ومن الجمعة من أسبوع ووقت السحر من ساعات الليل قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من في فأعطيه من يستوفرني فأوفر له ومسألة الدعاء ليس معناها على طول كده الدنيا ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الأخيرة من خلاق مسألة الدعاء دي مسألة مفتوحة مفتوحة خالص يعني الدعاء هذا يعني معرفة الله والقرب من الله ومغفرة الله ورضوان الله تبارك وتعالى والزيادة من العلم والزيادة في, في الطاعة وكل هذه مسائل ومسألة الدعاء أي الدعاء بمعناه كله سواء كان الطلب او الثناء انما عبودية الدعاء ان تجلس بين يدي الله عز وجل تدعو الله ومعناه الخامس أن يغتنم الأحوال الشريفة عند زحف الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث لتسمية الغيث يبقى لما تشوف الغيث والنزل من السماء وترفع يديك بالدعاء اذكر المغفرة اذكر الجنة اذكر النار اذكر الإعانة على ذكر الله تبارك وتعالى. اذكر أدعية القرآن اذكر أي دعاء أي دعاء إنما ما تخليش الشيطان يجي يقولك إيه أهم حاجة وتشوف أنت تقارن بالأمور معينة لأن لو عندك حاجة ملحة هتيجي على لسانك على طول زي أصحاب الضرورة إنما خلي حاجتك الملحة على طول هي المغفرة والقرب من الله سبحانه وتعالى والثبت على الدين والوفاء على الإسلام وأن يلحقك الله بالصالحين وأن يدخلك الله في رحمته وأن يقسم لك من خشيته ما يحول بينك وبين معصيه وهذه الأمور الشريفة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربيه وساجد فأكثر من الدعاء ويرجع شرف الأوقات إلى شرف الأحوال إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم الجمعة ووقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل بس أنت هتلاحظ حاجة إيجابية وحاجة سلبي الحاجة الإيجابية إن الأوقات دي من العوامل الخارجية اللي بتساعدك على اجتماع قلبك يعني في السحر فيهم عرفة يعني وانت لو قمت من النوم وفي السحر ولم يجتمع قلبك على الدعاء يبقى يجتمع إمتى فهذا هو الثمرة أو هذا هو السر فدي الحاجة الإيجابية الحاجة السلبية ان تعلم أن غفلة القلب عن الدعاء في أي وقت بتمحي الدعاء يعني إنسان أحيانا يكون في عرفة وهو لا يستطيع أن يجبع قلبه على الدعاء مش عارف حاسس أنه هو مش عارف يدعو يجي يدعو الله سبحانه وتعالى يقول إيه ألدي لا ألدي حاسس أنه مليان وسواس حواليه شياطين ليه إنه فيه في علة مش عارف يجتمع على الدعاء وكذلك من قاوم من الليل ممكن عايز يدعو ربنا مش عارف. مش عارف مش مفتوح عليه في الدعاء مش مفتوح عليه في, في الدعاء وفي واحد ما واش عارف احنا امتى وحنا الظهر واليوم السبت واليوم الجمعة ولا العصر ولا بالليل ومفتوح عليه في الايه في الدعاء فاللي مفتوح عليه في الدعاء ده جابها من الاخر جاب حط ايده على الايه على سر المسألة فهذا معناه ان هذه الاوقات هي اوقات مخصوصة وشريفة فتزيد اهل الخشية والحضور تزيدهم قربا وقربا وصلا بالله سبحانه وتعالى وأما من فقد يعني الأمر اللي هو المهم وفقد حضور القلب وكان قلبه غافل ساه الله أو كان مقيم على ما يغضب الله تبارك وتعالى ويريد أن يعني إيه يخلط فهو يجمع بين ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعصي الله بالنهار وكأن الأمر يعني إيه ضربة حظ فهذا يعني لا يستطيع لأن الأمر ليس بيده فسبحان مقلب القلوب ومن الأدب الأدب السادس خفض الصوت بين المخافطة والجهر والاستكانة والانكسار وإظهار الفقر والحاجة قالت عائشة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها أي بدعائك فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما داننا من المدينة كبر وكبر الناس ورفع أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم أي أرفقوا بها واخفضوا أصوتكم إن الذي تدعون ليس أصمى لغائبا انكم تدعون سميعا بصيرا وقد أثنى الله على نبي زكريا فقال إذ نادى ربه نداء خفية وقال تعالى أدعوا ربكم تدرعا وخفيا والادب السابع أن يفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه باسماءه وصفاته ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاه والحمد طيب أنا اقول لك على حاجه انت كده جرب حاجه كده اقعد مثلا اقول لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم سبحان الله وبحمده اقعد اثني على ربنا بعد ما تثني على ربنا ربنا اللي هيمك الدعاء يعني انت قاعد الدعاء بتاعك على الله سبحانه وتعالي. صلي وخلي شغلك الثناء على الله فلما تيجي كده يوم ربنا يفتح لك باء الدعاء يعني, يعني يفتح لك الباب ويلهمك الدعاء فتدعو الله سبحانه وتعالى ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا أو عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي عز وجل والثناء عليه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء الثامن أن يطيب مطعمه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات ما رزقناكم أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يعني اللي ظلم مراته وظالم حد أو بيكل من حرام يعني يقتصر الطريق ويتوب إلى الله لأن هذا الصنف من الناس قد تجده في وحشة يعني عمله روح عمره ويروح مش عارف إيه ويعتكف وهو بينه وبين ربيه عز وجل وحشة حس إن هو يعني ما هو مسرور وكأن دعاءه لا يقبل ما المانع؟ المانع من عند نفسه أنه لا يريد أن يتوب عن الظلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعى فأغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب لذلك يعني عايز ربنا يعينه وهو في هذه الحالة يعني يستمر في هذا الحرام ما هو لو ربنا قبل, قبل دعاءه ممكن يهلك لأن اللي هو في هذه الحالة بدأ يقول لي ممكن يا ربي أطلب المزيد من أمر الدنيا فهذا الفعل من الله تبارك وتعالى رحمة لأنه لما يمنعه يرده إليه سبحانه وتعالى يمنعه من الإجابة فينبهه على التوبة والتوبة خير الله والتاسع أن يدعو مستقبلاً القبلة ويرفع يديه وهذا من الأداب ولا يتكلف السجع في الدعاء وإن دعى بالمأثور فهو حسن وأحسن شيء أن يدعو بالمأثور ولا يدعو بإثم ولا بقطعة رحم واحد يسأل بيقول أنا ابن عاق حرم علي لو دعيت عليه فالإجابة مدونة أنت بتطمع في الإجابة إجابة الدعاء كما تدعينه يعني هو اللي تعبك عقوقه ده اللي أزيك وانت بتطمع انك لما تدعو عليه ربنا يقبل دعائك بس بتسأل هو حرام ولا مش حرام طب ما تعدل القضية ما تدعيله ان ربنا يتوب عليه ويبقى بار بيك فهكذا الانسان العاقل مدم يطمع في الإجابة فيدعو بما يحب الله عز وجل العاشر ان يعظم الرغبة في ربي عز وجل اذا دعا احدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء الحادي عشر هو أدب الباطن والأصل في الإجابة والتوبة ورد المظالم وهذا ما كنا ندندن حوله أن التوبة حتى يرفع تعاءه قال تعالى وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي فالاستجابة الله عز وجل سبب الاستجابة الله عز وجل لدعاء العبد كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا الربيع الزوجل في حديث الولي الذي يتقرب الى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه ولا انسئلني لاعطيا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله الحمد لله رب العالمين